ما يعرف الا اللي راح وجرب وعاش الكفاح يمكن تعب لكن وصل ثم استراح قرب النجاح ما يعرف الا اللي راح وجرب وعاش الكفاح يمكن تعب لكن وصل ثم استراح ثم استراح الشهاده تشهد لنا بعزم واراده ما زلنا نطمح للزيادة بالعلم لو نعمل تصدرنا الرياضه اخذنا الشهادة تشهد لنا بعزم واراده وما زلنا نطمح للزيادة بالعلم لو نعمل تصدرنا الرياضه قرب النجاة تجليت سعيك حسست بنيان وقرك للمجد والعلي يرتقي ليش مننا يا بلادي تخرب كل بيت تجليت سعيك حسست بنيان وقرك للمجد والعلي يرتقي ليش مننا يا بلادي تخرب كل بيت كل بيت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 معت فرحتا معت في قلوبنا ذكرى تبقى المدرسة قبل <تصفيق> النجاة ما يعرفها إلا اللي, اللي راح جربوا وعاش ذا يمكن تعذّاك لكن ما صار ما استغاث ما كلمة شكر